اعوذ بسم الله والصلاه والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعد أن انتهينا من القسم الأول من اقسام الاعراب اللي هو الرفع بعلاماته هننتقل للقسم الثاني وهو النصب وعلامات النصب طبعا مر بنا ان للرفع كم علامه مشاهه اربع علامة اول علامه الضمه والثانيه الواو والثالثه الالف والرابعه ثبوت النون أما النصب هنا فيقول الشيخ عليه رحمة الله ابن أجروم عليه رحمة الله يقول وللنصب خمس علامات يبقى إذا النصب يزيد على الرفع بكم علامة بعلامة قال وللنصب خمس علامات الفتحة والالف والكسرة والياء وحزف النون يبقى صار عندك يات كم علامة كده يا شيخ خمس علامات الفتحة ثم الألف ثم الكسرة ثم الياء ثم حز أن يقول فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في سلاسة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء جي. طبعا الكلام الآن هاصر يا شيخ هاصر لان هذه الاقسام كلها مرت علينا قبل كده فين في الرفع احنا هنرددها على ما سبق يبقى ده اول قسم عندك يقول فاما الفتحه فتكون علامه للنصب في كم موضع ها في ثلاثه مواضع اول موضع ايه الاسم المفرد يبقى الاسم المفرد يرفع بايه بالضمه وينصب بالفتح جيد يبقى اذا تقول ايه قال زيد ورايت زيدا وقال علي ورايت عليا صح كده يبقى يرفع بالضمه وينصب بالايه بالفتح يبقى الاسم, كل الاسم المفرد يرفع بالضمه وينصب بماذا بالفتح الموضع الثاني الذي ينصب بالفتحة هو جمع التكسير يبقى اذا جمع التكسير يرفع به بالضم وينصب بماذا وينصب وينصب بالفكر وتس... طبعا مر هو وجمع التكسير وطبعا فكرين تعرف ما هو مشايخ سريعا ها كل كلمة ها دلت على سنين أو سنتين ها جمع التكسير مع انكسار إيه؟ دلت على سنين ولا على أكثر يبقى كل كلمة دلت على أكثر من سنين أو سنتين ها مع انكسار صورة لي فجمع التكسير هيرفع بالضمه وينصب بماذا؟ وينصب بالفتح جيد فتقول مثلا جاء الهنود ورأيت الهنود فالهنود فاعل مرفوع بالضمة في المثال الأول ومفعول به منصب بالفتحه في المثال الثاني في المثال الثاني طيب وتقول مثلا جاء الفتية ورأيت الفتية جاء الفتية ورأيت الفتية في المثال الأول هتقول الفتية فاعل مرفوع بالضم أنه جامع تكسير وفي المثال الثاني هتقول مفعول به منصوب بالفتحة لأنه جامع تكسير نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ينفع الفتيان نحن أيضا جامع تكسير, تكسير, تكسير, تكسير, <تكسير>, تكسير وبرضو ممكن تقول زي ما جف جاف الايه وقال نسوة في المدينة ها نسوة فاعل مرفوع بماذا بالضم لأنه جامع تكسير وتقول مثلا في النصب رأيت نسوة صالحة فتقول نسوة ها مفعول به منصوب بماذا بالفتحه لانه جمع تكسير يبقى إذا جمع تكسير هيرفع بالضمه وينصب بالفتحه طيب جاي الموضع الثالث الذي ينصب ينصب بالفتحه قال الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب يبقى ده اول شرط عشان ينصب الفعل المضارع طبعا قول الفعل المضارع هيخرج ايه الماضي والامر لان احنا اتفقنا ان الماضي والأمر مبني لا محل لهم من الاعراب خلاص لذلك اول شرط يقول الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب لانه اذا لم يدخل عليه ناصر فهذا هي مشاكل هيكون مرفوع يبشراتنا اولا يبقى فعل المضارع ثانيا إن يدخل عليه ماذا ناصب ثالثا الا يتصل باخره شيء ومعنى لا يتصل باخره شيء يعني لا يتصل به واحد من الخمسه هذه اول شيء لا يتصل به الف الاثنين لان لو اتصل به الف الاثنين هيبقى من ايه من الامثله الخمسه ثاني شيء لا يتصل به واو الجماعه لأن لو اتصل بواو الجماعه يبقى برضه من ايه من الامثله الخمسه ثالث شيء الا يتصل به ها يا المخاطبه المؤنث لو اتصل بها يبقى من الامثله الايه خمسه وللامثله الخمسه كلها كما سياتي معنا هتنصب بحذف النون تمام هتنصب بحذف النون جيد طيب شرط شيء ثالث او اللي لا يتصل به ايضا او الرابع اللي هي نون التوكيد سواء المسقله او المخففه لان لو اتصلت بنون التوكيد هيبقى يكون فعل ماله لا مبني على على الفتح لو اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد المشدده او او المخففه اللي او المخففه هيبني على الفتح الشرط الشيء الخامس ان لا يتصل به ماذا نون النسوه لأن لو اتصلت به سيبنى على ما شايف على السكون. إبّد معنى قولنا لا يتصل بأخر شيء يعني يتصل بواحد من هذه الخمسة. هل الجسل أو, أو الجماعة أو يا المقاطبة المُعَنَّسة أو نون التوكيد سواء المشددة اللي هي المسقليانة أو المقففة أو نون النسوة. تمام؟ أزدكم شرط آخر هو الشغل لم يذكر هنا يقول وأن يكون صحيح الآخر. لأنه لو كان معدل لا لا ليس بشرطه هذا في الجزم بس هذا في الجزم لانه لو كان معتل هينصب برضه بال بالفتحه الظاهره لكن في الجزم اذا كان معتل هيجزم بحذف حرف الالف فمعلش يلتبس معك خلاص يا يبقى هذه الشروط اللي هذه شروط الثلاث ان يكون فعل مضارع ان يكون آآ آآ أن يكون مسبوق بناصب الا تصل بشيء من هذه الخمسه التي التي ذكرنا ويستوي في ذلك أن يكون صحيح الاخر او معتل الاخر يستوي في ذلك ليكون يكون صحيح الاخر او معتل الايه او معتل الاخر ففي هذه الحاله الفعل المضارع ايضا ينصب بالايه ينصب بماذا بالفتحه الظاهرة ينصب بالفتحه الظاهره والفعل المضارع اللي كان بهذه الشروط برضه كان يرفع بإيه؟ بالضمه الظاهره تقول مثلا يكتب زيد الدرس فيكتبها تقول فعل المضارع ماله ها مرفوع بالضمه الظاهره لانه لم يتصل به ايه لم يتصل به بآخر شيء ولم يسبق بناصب ولا جزء طيب ولو قلت لن يكتب زيد الدرس. تقول لن هتقول أداته هتقول أداتنا في واستقبال ونص وتقول يكتب فيها لمضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح لأنه, لأنه لم يتصل باخره شيء ويستوفت فيه عندك الشروط تمام تقول مثلا يقضي زيد بالحق فتقول يقضي فعل مضارع مرفوع بماذا أحسنت منع منظورياء التعذر أو السقل ها ده مش عالف. تمام طيب وتقول لن يقضي زيد بالحق تقول لن اداه نفي ونصب وست... ونفي واستقبال تمام طبعا نفي معروف واستقبال يعني يعني النفي يكون في المستقبل صح كده ونصب لان لا تفيد تا... تا... تعمل النصب في الفعل المضارع ونقول يقضي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه ليه؟ لا ليست المقدره الظاهره عرفتوا ابن كل الصفه لان الضمه تقدر عليه لكن الفتحه لا تقدر بل تظهر عليه خدت بالكم يا شايف يبقى اذا حتى المعتله ينصب بفتحه صغيره الا في الالف الالف ده يتعذر لا تظهر عليه اي علامه اطلاقا تمام يعني الالف لا تظهر عليه اي علامه إيه؟ مطلقا فلذلك انت عندك نقول الان تقول يقضي أو تقول يقضي زيد بالحق هتقول يقضي فعل مضارع مرفوع مضامة مقدره منع من السخ لكن لن يقضيها هتقول إيه فعل مضارع مرفوع بف منصوب بفتحة ظاهرة منصوب بفتحة هي مشايخ ظاهرة فانتبه ليالسك تقول مثلا يدعو زيد إلى الحق يدعو زيد إلى الحق هتقول يدعو فعل مضارع مرفوع بماذا مرفوع بضمة مقدره لان الواو عندك سكن تمام صح لاخره طيب وتقول لن يدعو زيد إلى الباطل لن يدعو جيد ويدعو فعل مضارع منصوب بماذا بلن وعلامة نصبه احسنت الفتحه الايه الصغير عشان كده احنا قلنا مع الواو والياء الثقل ولم نقل التعذب لأن في بعض الصور اهيت مع النصب تظهر عليها العلامة الله سكنت بات وما شايت يبقى تظهر عليها العلامة طيب جاي. أما الألف فالعلامة لا تظهر عليه في كل, في كل أحواله الألف العلامة لا تظهر عليه في كل أحواله جيد. طيب، لو الله حس كل المشاكل إحنا معنا الآن إيه؟ نقول الاسم المفرد جمع التكسير الفعل المضارع. هذه الثلاث كما ذكرنا تنصب ترفع بالضم وتنصب بالفتح. جيد. فضل إيه من اللي كان بيرفع بالضم ولا ينصب بالفتح معنا هنا؟ لا. لا. جمع السالم يبقى بكاينا القاعدة ايه كل ما رفع بالضمه نصب بالفتح الا الا جمع إلا ما جمع بالالف وتاء كل ما رفع بالضمه نصب بالفتح الا الا يا مشايف الا ما جمع بالالف وتاء لان هيجي معانا ان ده هينصب بالكسر جاي يبقى اذا مواضع النصب بالفتحه الثلاثه عارفنا جيد انتقل بعد ذلك إلى العلامة الثانية من علامات النصب وهي الألف قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو, نحو رأيت أباك وأخاك وما, وما أشبه ذلك جيد نعم نفس الشروط لا يتغير من الأشياء طيب انتبهوا معنا الأسماء الخمسة مر بنا ما هي مشايك اه وزوما صح كده وشرطنا لا كم شرط خمسه ولا سته سته شرط الاول مفرده الثاني مضافة الثالث إضافة لغير المتكلم الرابع مكبره غير مصغره الخامس خاص بفوق تكون خاليه من الميم السادس زوتكم تكون بمعنى صاحب وان تضاف اليه الى اسم جنس ظاهر وان تضاف الى اسم جنس ليه ظاهر طيب جيك إذا تجمعت هذه الشروط يكون هذا من أسماء الخمس طبعا بعض النحوين يقول ستة ولكن طبعا احنا قلنا إن الصحيح أو الأشهر النا يا مشيخ النا خمس وازدكم هنا فائدة إن احنا بنقول إن الأسماء الخمس فيها كم لغة العرف فيها ثلاث لغات فيها ثلاث لغات للعرب اللغة الأولى اللي هي لغة الإتمام اللي هي تعرف اللي هي اللي موجودة معنا الآن إن هي يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر الياب هذا لغة الإتمام أو الأصل فيه. وده الأشر اللغة الثانية برضو اللي هي يعني تأتي بعد هذه المرتبة في الشهرة وهي لغة القصر وهي إنك تلزم الأسماء الخمسة الألف دائما في كل حالاتها وتعرب بعلامات مقدرة على الألف بتلزم الألف ودي بيسموها لغة القصر تقول رأيت أباك ومررت بأباك وقال أباك يبقى في أحوال الإعراب الثلاثة تقول ايه؟ بالالف. ودي لغة من لغات العرب معروفة عندهم يعني هذه تتاليه اللغة الأولى اللغة الإدمان في الشهر ويبقى ذلك يسميها لغة القصر يعني أنك قصرتها على حالة واحدة من الحالات اللي هي على الالف. فتقول رأيت أباك فتقول أبا فمفعول به منصوب منصوب بفتحة مقدرة منع من زرالي التعظ ومرأت بأباك تقول برضو أبا اسم جر وبعلامة جره الكسرة المقدرة منع من زرالي التعظ وقال أباك تقول أبا فاء تقول فاعل مرفوع بضم مقدرة منع من زرالي التعظ جي ويبقى في هذه الأحوال الثلاثة تصير مل تصير إيه بالقلب؟ ودي بنسمه لغة النقص. الحالة الثالثة أو اللغة الثالثة ودي الأقل دينا درا يعني بيسموها لغة النقص. النقص. ودية لغة النقص بتكون في ثلاثة أسماء فقط يا مشاهير. على اللغة الأولى هتقول إن هي منصوبة بفتح مقدّر مش بالالف ده على لغة القصر أما على لغة الاتمام هتقول منصوبة بالالف لأن لغة القصر تنزيمها الالف في كل الأحوال خلاص تمام لا أنت بتاخده كفائدة بس تعرفها كفائدة لأن بعض العرب يعني بيستعملها كذا في كل استعماله عشان أنت لو وجدت واحد تكلم بها بعد الجر وجعلها بالالف عرف وأعملها عليه على اللغة المشهور تمام. اللغة الثالثة في لغات العرب اللي هي لغة الإيه لغة النقص ولغة النقص تكون في ثلاثة من الأسماء الخمسة اللي هي أباء أبوك وأخوك وحمك وأما فو وزو فلا تدخل في لغة النقص لغة النقص هتحذف منها أي مشايخ هتحذف منها الألف أو الواو أو الياء يعني تحذف منها علامات العربة وتعريبها بعلامات إصلي فتقول قال ابوه ومررت بابه ورأيت أبه تقول قال أبه نعم ورأيت أبه تقول أبه أي نعم هتقول قال ابوه هتقول أب فاعل مرفوع بالضم الظاهرة واب مضاف والهام مضاف اليه يبقى اللي انت عملته حذفت الوقت ويحذف الالف ويحذف الياء جيد تقول برضو بس لو تقول قاله هاته تقول ابك تقول ابك لان ابوه تبقى معرفه بالايه بعلامه اصليه تقول ابه مرفوع بالضم لكن تقول رايت ابك فتقول ابا مفعول به منصوب بالفتح ومررت بابك لذلك يقول الشاعر بابه اقتضى عمرو في الكرم ومن شابه اباه فما ظلم صح هذه على لغة اليوم شيء على لغة النقص لأن المفروض اللغة الفصحى والمشهوره كان يقول ايه ها اقتضى عمرو بايه بابيه تمام بابيه في الكرم ومن شابه ايه لا اباه هتبقى منصوبه ومن شابه اباه فما ايه فما أفضل. نعم خلاص يا شايخ عرفت اللغات اللي موجودة فيها طيب جيد يبقى يبيزا الخلاصة عندك الان ان الاسماء الخامسة على اللغة المشهورة اللي هي لغة الاتمام ترفع بماذا لا على اللغة الاتمام بقى نسيبنا بقى احنا عرفنا اللغات دي خلاص اركينا على جنب نرجع بقى للمشهور عشان ما تشكتوش ترفع بماذا بالواو نيابة عن الضم وتنصب بالالف نيابة عن ماذا عن الفتحه زي ما الشيخ يقول رايته اباك فتقول ابا مفعول به منصوب بالايه بالفتحه وأبا مضاف والكاف مضاف اليه او ضمير مبني في محل جر مضاف اليه واخاك فتقول اخا أتقول اسم هتقول اسم منصوب بالالف نيابه عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه منصوب بالعطف لانه معطوف على منصوب منصوب بالعطف الياء نياب بالالف نيابة عن ال... وعلامة وعلامه نصبه الالف نيابه عن ال مشايخ عن الفتح واخ مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف ايه, مجر مضاف إيه؟ وطبعا رايت رافع وفاعل خلاص كده فعل والتاء فاعل ضمير مبني في محل رافع كان. وما اشبه ذلك يبقى اذا عرفنا الآن أن الاسماء الخمسه كلها ملا مشايخ ها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحة. بالفتحه بالفتحه ترفع بالواو وتنصب بالالف ترفع بالواو وتنصب بالالف أحسن. أحسن. أحسن. احسن طيب طب ايه تاني اللي كان بيرفع بالواو وينصب بالالف؟ احسنتم يرفع بالواو وينصب بالايه بالياء بالأ... كان ينصب... طبعا هو ان لم ينصب بالالف ولكنه سياتي معنه وينصب بالايه بليه يبقى إذا كأن كل يبقى كأن كل ما رفع بالواو نصب بالالف إلا جمع الإيه مذكر السن وطبعا هو ما يرفعش رفعش غير حاجتين الأسماء الخمسة وإيه وجمع المذكر السن يبقى اذا لا ينصب بالالف إلا عندنا هنا الآن إلا شيء واحد مس هو اللي ينصب بالالف يا مشايخ الأسماء الخمسة طب هل في شيء يرفع بالالف سؤال لحظه بس هل في شيء يرفع بالالف المسنة. يبقى الالف قد يكون علامه رف وقد يكون علامه نص متى يكون علامه رف في المثنى ومتى يكون علامه نص في الأسماء الخمسة يبقى انتبهوا من ذلك حتى لا تخط يبقى الالف المثنى علامه رف والف الخمسة علامة إيه؟ علامه علامه نص فانتبه لذلك طيب يقول العلامه الثالثه بقى من علامات النصب يقول الكسر واما الكسره فتكون علامة للنصب في جمع المؤنس السالم يبقى جمع المؤنث السالم يرفع به وينصب بالكسر طبعا مر بنا ما هو جمع المؤنس السالم ما هو مشايخ كل كلمة ها على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مع سلامة بناء المفرد. وعرفنا يعني فصل سبب يبقى إذا تقول إيه قالت الهندات ورايت الهندات ولا الهلداتي الهندات لماذا جمع مؤنث ايه طيب لذلك الله عز وجل يقول فعسى ربه ان طلق كنا ان يبدله ايه ازواجا خيرا من كنا ها اه لان مسلمات الى اخره كلها صب ل ايه ازواج وازواج عندك يبدله له ازواجا مفعول به صح كده يبازي كل لا عباره عن صفاتها كلها منصوب لذلك يقول مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات الى اخره وكل ده جمع, جمع مؤنس سالت تمام سيبات لا سيبات برضو ابكرا ديما مساله هي سيبات لغايه سيبات يبقى كل ده اي برضه كل ده جمع مؤنس سالم وكل جمع مؤنس سال مال ومشايخ منصوب بالايه بالكسر لذلك قال وافكارا ولم يقل افكار صح كده لان افكارا ده منصوب بايه اكثر طيب اسم جمع تكسير ها جمع تكسير طبعا لا جمع بك تمام يبقى منصوب بالفتحة خلاص كده ماشي كاتب ها لأنه منصوب يبقى صار عندنا الآن جمع المؤنس السالم نصب تمام؟ تقول خلق الله السماوات والأرض خلق. ها. على الفتح. الله لفظ الجلالة جيد. السماوات. مفعول به منصوب ماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتح. لأنه لأنه جمعه أن السال. والأرض تقول الأرض اسم ها منصوب بالعطف. وعلامه نصبه ماذا الفتح لماذا 680 الفتح ها لحظة. لانه ايه لانه اسمه صح كده ها تقول ايه اسمها تقول على صوتك لأنها منصوبة لانها الكسر هنا على من الجر؟ يا الكسره جر لا ها هنا علامه جر يعني هي مجروره ولا منصوبه لو كانت مجروره ما كنتش تقول والارض كنت تقول لذلك يقول الآسنة خلق السماوات والأرض، صح كده؟ تمام؟ أو ملكوت السماوات والأرض، لإن هنا مجرورة، هنا الكسرة كسر الجر، صح؟ يبقى كائن الفعل ال ال ال بيجو مع بالي فوته لوجمع المؤنث السالم، هينصب ويجر بماذا؟ بالكسرة، خلاص كده مشيت؟ يبقى إذا إحنا كنا الكسران يابعن فتح لماذا؟ لأن الكسر هنا علامة نصب وليس علامة إيه؟ وليس علامه جر يبقى اذا بالكسره قد تكون علامه جر وقد تكون علامه نص متى تكون علامه نص اذا كانت في في جمع مؤنس سالم منصوب ومتى تكون علامه جر فيما سوى ذلك فيما سوى ايه فيما سوى ذلك خلاص كيف انتبه يبقى عندك الكسره تاتي علامه جر ونص وعندك الالف ياتي علامه رفع وايه ونص فانتبهوا لذلك حتى لا تختلط عليكم العلامات جايه انتقل الشيخ للعلامة الرابعة عندك من علامات النصب وهي الياء قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع خلاص يا الشيخ المسنة كان يرفع به بالالف والجمع المذكر السالم كان يرفع به بالواو وكلما الان ينصب بماذا بياء ينصب بالايه بالياء يبقى بماذا مشيت بس في فرق بين ياء المثنى وبين ياء الجمع ياء المثنى يكون ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور وياء الجمع العكس يكون ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح لذلك انت تقول ايه المسلمين او, او المسلمين المسلمين المسلمين وما بعدها مكسور تقول المسلمين فعندك اللي قبل الياء مشايخ هكذبت كلمة المسلمين قبل الياء مين مفتوح وبعد الياء نونه نون, نون مكسورة يبدأ مسن يبدأ ياء التسني اللي اللي قبلها ميم مفتوحة وبعدها ياء مكسور يبقى ما قبلها مفتوحة ما بعدها مكسور هذاتك يا مشايخ ها ما تستعجلش انت بس فهمت حالة المسنة الان ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور تقول المسلمين المؤمنين الطالبين العالمين القانتين خلاص كده ما شايف يبقى كل ما قبله مفتوح ما قبل ياءه مفتوح وما بعد ياء مكسور يبقى نور التسنية ابدا مكسورة في اللغة العربية لم يسمع من العرب إلا ذلك خلاص كده يبقى ما ينفعش واحد يضمها وما ينفعش واحد يكسر ي ي ي ي يفتح خلاص كده مشايخ فانتبه واما ياء الجمع فبالعكس ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح تقول المسلمين ما المسلمين فالميم مكسوره والنون مفتوح بعكس المسند تقول المؤمنين الطالبين القانتين الصائمين بتبص على اللي قبل الياء قبل الياء عندك المسلمين ايه الميم المسلمين الياء مالكش خالص اليا مش بتبص على اللي وعلى اللي المسلمين الميم بتاعتها ملى والمسلمين الميم بتاعتها ملا. مكسوره والمسلمين النون بتاعتها ملا. مكسورة. النون بتاعتها ملا ها المسلمين ها مكسوره والمسلمين النون بتاعتها ماله خلاص هو ده اللي انت بتبص له ان ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح يبقى ايه يبدي ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور يبقى ايه خلاص كده مش هيخ يبقى المسند تقدر انت في اي كلمه تستعن تميز ما بينهم لكن كليهما الياء في واحده الياء ساكنه في كليهما خلاص كده مش هيخ والياء علامه نصب في كليهما والياء نصب في في كليهم يبقى لذلك تقول رايت المسلمين ورايت المسلمين فتقول المسلمين فاعل مرفوع مفعول به منصوب بالياء لانه, لأنه مثنى ورايت المسلمين تقول مفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم يبقى جمع المذكر السالم والمثنى كليهما ينصب بالياء مشايق بالياء تقول رأيت المؤمنين فالمؤمنين ها ماله مفعول بماله منصوب بالياء نيابة عن ماذا على الفتح لماذا المؤمنين لأنه جمع مذكر سالح طيب تقول رأيت المؤمنين ها مفعول بماله منصوب بالياء لماذا نيابة عن الفتح لأنه لانه مثنى ها المسلمين ها المسلمين او المؤمنين خلاص يا مشايخ مش انا قلت ايه قلت المؤمنين فتحت ما قبل لم اقول مؤمنين ها خلاص كده يا مشايخ ها تمام معاك يبقى عندك المثنى والجامع ماله ينصب بماذا بينصب بالياء ويرفع بماذا؟ والوافي في جمع المذكر اسم. جيد. قال وأما حذف النون حذف النون فيكون علامة للنصب ديال علامة رقم 5 وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بسببات بس بس النون. أي أي نعم الأفعال الخمسة للأمسلة الخمسة. التي رفعها بثبات النوم بدي العلامه رقم خمسة عندك من علامات اللي هي مشايخ من علامات النصب اللي هي النصب بحذف هي مشايخ بحذف النون جيد وطبعا مر بنا ما هي الامثله الخمسه ما هي مشايخ الامثله الخمسه ها. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين او واو الجماعه أو يا المخاطبة المؤنسة طبعاً فعل مضارحة يخرج ما شايف فعل الأمر وفعل الماضي طيب نقول اتصل به إيه؟ ألف لإثنين أو إيه؟ أو واو الجماعة المخاطبة المؤنسة وطبعاً مر بنا صور المرة اللي فاتفة اللي هي إيه؟ إيه يفعلان وإيه وتفعلان ويفعلون وإيه وتفعلون وإيه وتفعليم طبعاً أضفناكم فإذا الآن ان إحنا قلنا إن المثنى يفعلان دا للمذكر الـ الـ الغائب او للغائب عموما يعني سواء كان اي نعم لكن لما لما تقول تفعلان لما تقول تفعلان فانت تريد بها اما للحاضر واما للايه للمؤنس فالداء في قد تكون للمخاطب وقد تكون تاء الياء مشايخ اتى المؤنس فلو قلت الهندات او الهندان تكتبان او الطالقه او تقول الطالبتان تكتبان في هذه الحاله تقول ان التاء دي تاء ايه مشايخ تاء مؤنث ولو قلت انتما تكتبان يبقى دي تاء ايه ده المخاطب خلاص يا مشايخ يبقى اذا هذه الامثله الخمسه ترفع بماذا بثبات النون وتنصب بحذفها طيب جيد لو قلنا مثلا عندك الآن نقول نقول الطالبان يكتبان الدرس. فتقول يكتبان. تعرف ايه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمس. ولو قلت الطالبان لن يكتبان الدرس ولا لن يكتب الدرس. لن يكتب. لماذا؟ اذا تقول يكتب فعل مضارع منصوب بماذا منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون لماذا لانه من الامثله الخمسة ولو قلت انتما تكتبان الدرس تكتبان نعرب ايه فعل مرفوع بثبات النون او بسقوط النون لانه من الامثله الخمسه ولو قلت انتما لن تكتب الدرس ولا لن تكتبان تكتب لماذا هيبقى فعل مضارع منصوب بايه؟ بلن وعلامه نصبه حذف النون نيابه عن الفتح حذف النون نيابه عن الفتح طيب جيد ولو قلت الطالبتان تفعلان الخير هم هتقول تفعلان ده ايه؟ فعل برضو هي مش تفعلان الخير ده فعل ايه؟ فعل مضارع مرفوع بالثبوت النون لماذا؟ من الامثله الخمسه بثبوت النون طبعا نيابه عن الضم لانه من الامثله الخمسه ولو قلت الطالبتان لن تفعل الشر ولا لن تفعلان لن تفعل لماذا حذف النون نيابه عن ايه عن الفتح جيد نيابة عن الفتح لانه من الامثله الخمسه طيب جيد ولو قلت المسلمون يفعلون الخير ها يفعلون بثبوت النون لماذا لأنه من الأمثلة الخمس أحسنتم ولو قلت المسلمون لن يفعلون الشر صح ولا خطأ صواب إيه لن يفعلوا الإيه الشرر إيه لماذا زي بيفعلوا دفعن مضارع ماله منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لماذا لأنه من الأمثلة الخمس أحسنتم طيب جاي لو قلت انتم تفعلون الخير او بلاش تفعلون عشان ننوع بس لو قلت لو قلت انتم تقاتلون في سبيل الله ها يبقى تقاتلون تقول فعل مضارع مرفوع بماذا بثبوت النون لانه من الامثله الخمس أحسن ولو قلت انتم لن تقاتلوا في سبيل الشيطان ولا تقاتلون تقاتل جاي يبقى قلت تقاتل فعل مضارع منصوب بماذا بلن وعلامه نصبه حذف النون نيابه عن الايه فتحه لانه من الامثله الخمسه احسنت ولو خاطبت امراه وقلت لها انت تصومين رمضان لأنه لانه من الامثله الخمسه احسنت ولو قلت لا انت لن تصومي رمضان ولا تصومين رمضان تصومي لماذا منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون لماذا لن نيابه عن الفتحه لانه من الامثله الخمسه احسن خلاص يا مشيخ ايه يبقى تطبيقات عليها بكل ايه بكل سو... بكل صورها الان يبقى اذا الامثله الخمسه ترفع بماذا يا شيخ بثبوت النون وت... وتنصر بحذف أنه وطبعا آياتي معنا إن شاء الله في باب الجزم أن أيضا تجزم بحذف لي بحذف أنه ويبقى كده إحنا انتهينا من علامات قال من علامات النص ويبقى معنا علامات الجر ود شاء الله نختفي في الدرس القادم بالتفصيل بإذن الله جل جلاله وننتقل الآن إلى الأصول